وقال تعالى من لدن حكيم لدن قبيل ألا ت ب د اني ن لكم من نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ومتعتم متاعا حسنا إ ل ى اجل مسمى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 أ ل ا إ ن ه م يثنون صدورهم ليستخفوا منه أ ل ا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه عليم بذاك الصدور وما من د ا ب موسوعه النابلسي للعلوم ا م ا الاسلاميه مبعوثون م بعد الموت ليقولن الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين ولئن أ خ ر ن ا عنهم العذاب إ ل ى أ م ة معدوده ليقولن ما يحبس أ ل ا يوم ي أ ت ي ه م ليس مصروفا عنهم و ح ا ق بهم ما كانوا به يستهزئون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين منا رحمة ولئن أذقنا الإنسان ثم ز عليم ن منه إنه ا ا ه و ولئن أذقناه ن ع موسوعه ا ل ن ذ ه ب ا ل س ي ئ عني إنه للعلوم ف فخور ر ح ذ ي ن ص ب ر ا و ع ل و ا ا ل ص ا ل ح ا س ل ئ ك ل ه م مغفرة وأجر ي ه فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله وكيل على كل شيء أ م ي ق و ل قل و فأتوا ن افتراه بعشر س و ر م ث ل ه م ف ت ر ي النابلسي ت ودعوا ن للعلوم الاسلاميه م ل ب ع م الله و أ لا إ ل ه إ ل ا هو ه ف ل أ ن ت م مسلمون من ك ا ن يريد ا ل ح ي ا ا ة للعلوم د ن وزينتها نوفي ي ا ه م أ م ا ه فيها م ه ف ي ه ا ل ا ي خ س و و ن أ ل ئ ك ا ل ذ ي ن ل ي س ل ه م في ا ل آ خ ر ة إ ل ا ا ل ن ا ر وحبط ََ ما َ صنعوا ََُ فيها َِ وباطل ََِ ما َ كانوا َُ يعملون َََْ الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وقبله كتاب موسوعه ى إماما ر ح م النابلسي للعلوم ن الاسلاميه أ ح ز ب ف اسماء ر منه الله الحسنى و ومن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا أ و ل ئ ك ي ع ر ض و ن على ربهم ويقول ا ل أ ش ه ا د هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أ ل ا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون ع ن ه ي ب موسوعه النابلسي ك للعلوم ج ز ي في ن ا أ ر ض ا ك ا ن ل ه م من دون ا ل ل ه م ن أ و ل ي ا ء ي ض ا ف ل ه م ا ل ع ذ ا ب م ا ا ك ن و ا ي س ت ط ي ع و ن ا ل س م ع و م ا ك ا ن و ا ي ب ص ر و و ن أ ل ئ ك الذين خ س ر و ا أنفسهم و ل ل ع ن ه م م ا ك ا ن و يفترون ا ل ا ج ر م أنهم ف ي الآخرة ه م الأخسرون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 فقد أرسلنا ن وقال ح ا إلى و م لكم نذير مبين ألا إلا ه إني نذير ل أ تعبدوا إ الملا ا ل ل ه إني ي أخاف ع ك عذاب يوم أ ي م ف ق ل الذين م ل ل أ ا كفروا من قومه ما نراك إ ل ا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إ ل ا الذين هم أ ر ا د ل ن ا بادئ الراي وما نرى لكم, لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم يا على أرأيتم بينة كنت إن وآتاني ر ح موسوعه ا م ل ن و ي ا قوم ل ا أ س أ ل ل ك م ع ي ه م ا للعلوم ا إن إ أجري ا ى الله ا أنا ا ب ط ل ا ن آمنوا إنهم م ل ا ق و ر ب ه م ولكن ي ه موسوعه ي قوم من ا ل ن ل ا و ل س ي للعلوم ل ا ل ي و ل ا أ ق و ل إني ملك ل و ا أقول م ي ن أعينكم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 واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه م ل أ ء من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ي أ ت ي ه عذابه يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك الا من سبق ع ل ي القول ومن آ م ن وما آ م ن معه إ ل ا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها وموساه ان إ ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا, يا بني اركب م و س م ع ا ل ك ا ف ر ي ن ق ا ل إلى تآوي ج ب ل س ي من ا للعلوم م ا ا ء ق لا ا ا ص م ي من أمر ا ل ل ه إ ل ا م ن رحم وحال ي ن ه م ا ل م و ج ف ك ا ن من ا ل م غ ر ق ي ن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 قيل ا ل رب إ ن أعوذ أن أ أ بك س ك ما ل يا س لي علم ل به و إ نوح القاسرين و اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أ م م ممن معك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 محترون. يا قوم لا أ س أ ل ك م عليه اجرا إ ل على ان اجري إ ل ا على الذي خطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا و ي ز د ك م ويزدكم ق و ة إ ل ى قوتكم ولا تتوله مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينه ئ وما نحن ب ت ا ر ك آ ل ه ت ن ا وقولك وما نحن لك بمؤمنين إ ن نقول إ ل ا ا ع تراك بعض آ ل ه ت ن ا بسوء قال إن شركه الهدى ش ر ك و ن من دعويه ف غير د و ربحيه ذات مضمون ي إني توكلت على اجتماعي ل ل ه م من د ا م و س و ت ه ا إ ن ر ب ي ع ل ى صراط م س ت ق ي م فإن ت و للعلوم و ا فقد م ا أ ر س ل ت به إليكم و ي س ت خ ل ف ربي ق و م ا غ ي ر ك م و ي س ت خ ل ف ربي ق و م ا غ ي ر ك م ا ء الله شيئا إ ن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 ا ت موسوعه م ص ا ل ن ا قال يا قوم ع ب د ا ل ل ه ما ل ك م من إ ل ه غيره ه و أ أ ن ش ك م من ا ل أ ر ض و ا س ت ع م ر ف ي ه اسماء ف ا ت ف ر و و ا ل ي ه إن ربي ر ق ا ل مجيب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 وآتاني موسوعه ن فمن ه رحمة ينصرني ص ي ت ف م ا ت ز ي د و ن ن ي غير ت ل س ي ر ويا قوم ناقد ا هذه ل ل ه ل ك م آية ف ذ و ه الاسلاميه ت أ ك في أرض ت ا ولا ولا بسوء ف ي ا خ ذ ك م عذابه ق ر ي ب فعقروها فقال تمتعوا في داهكم ث ل ا ث ة أ ي ا م ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آ م ن و ا معه ب ر ح م ة منا, برحمة منا ف ل م ا جاء أمرنا نجينا صالحا و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا م ع ه برحمة م ن النابلسي و خزه يومئذ إن ك هو ا ق للعلوم ز ي أ ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ا ل ص ص ي ح ح ة ف أ ب و ا م ي د ه اسماء الله ا أ ل ح س ن إن ت موسوعه د ك ف م ا ل ن ا ب ل د ي ل ل م ل و م ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ا م ي ه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 ولقد َََْ جاءت ََْ رسلنا َُُُ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ بالبشرى َُِْْ قالوا َُ سلاما ََ قال ََ سلام ََ فما ََ ل ب ت َ أ َ ن ْ جاء ََ بعجل ِِ حنيف ٍََِ ل َ م َّ ا ر َ أ َ ى أ َ ي ْ د ِ ي َ ه ُ م ْ لا َ تصل َُ اليه َِْ نكرهم ََ و َ أ َ و ْ ج َ س َ منهم ُِْْ خيفه َ ة قالوا َُ لا َ تخف َْ إ ِ ن َّ ا أ ُ ر ْ س ِ ل ْ ن ا الى قول لوط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 ق ا ل و ا أ ت ع ج ب ه النابلسي م أهل للعلوم الاسلاميه ب ي في نوط ب ر ا ه م لحليم و ا يا إ ب ر ا ه ي م أ ع ر ض عن هذا انه قد جاء أ م ر ربك و إ ن ه م آ ت ي ه م عذاب غير مردود الله ا ل أكبر ح م د لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك رب ي و م الدين إياك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن ه د ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م ا ل ل ع م ت ع ل ي ه م غير الاسلاميه م غ ض و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 موسوعه ا الله ا ف ت ا ا ل و ل النابلسي تخزون في ضيفي أ ي س م ك م ر د ق ا للعلوم و ا ق د ا ل ن ا في بناتك من ن حق و إ س ل ت ع ل م م ا ن م ي د قال لو أن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 أليس الصبح بقريب اليس ص ب ب ح ق ر ب أ ل ي الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها ح ج ا ر ة من سجل ممضود م س و م ة عند وما هي من الظالمين ببعيد الله اكبر السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل السلام عليكم ورحمة الله شعيباً قال و موسوعه ا ع ب م النابلسي ر ه و ل ا تنقصوا ل م ك ي ا ل و م ي ز الاسلاميه ن إني أ أخاف ي ك م ع ذ ب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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح أو قوم, او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن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 ل ر ج موسوعه ن ا ك م النابلسي قوم للعلوم ي م ا ل ا س ل ا م ي تعلمون عذاب يخزيه و م ن ه و كاذب و ا ر ت ع و ا إ ن ي معكم ر ق ي ب و ل م أمرنا ا جاء ن ج ي ن ا ش ع ي ب ل و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا م ع ه برحمة ي ه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 ورسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين إ ل ى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة و موسوعه النابلسي للعلوم ح ص ي د و الاسلاميه م ن ك ن ظ ل فما أغنت م م ن د و ن ا ل ل ه من ش ي ا ل م ا جاء أمر ربك و م ا ز ا د ل ا م ي ر تتبيب ه ك إ ذ ا أخذ ا ل ق ر ى و ه ي ظ ا ل م ة إ ن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب ذلك موسوعه ن خاف الآخرة عذاب ذلك ي م ج النابلسي س و و م مشهود للعلوم د و الاسلاميه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 أ م ا الذين س ع د و ا ففي ا ل ج ن ة خ ا ل د ي ن فيها م ا ل ا ا ل ا م ي ه اسماء ا تكفي ل ل م ا يعبد ل ح س ن ء وإنا ل موسوعه م منقوص غير النابلسي ق د ت ي للعلوم الاسلاميه ب ربك ق ت من ب اسماء الله الحسنى وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير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 ك م ا أمرت و م معك ن تاب و ل ا تطرر إ ن ه ب م النابلسي ت ع م و بصير و ل تركنوا للعلوم ا ن م الله ن و ا ل ا تنصرون وأقم ا ل ا م ي ه وزنفا موسوعه النابلسي ي ذلك ل فإن ا للعلوم ا كان من ن ن الاسلاميه في أ ر ض إ ل ق ل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 م و كلمة ل ل س و ج ه ن من م ا ل ج ن ة و ا ل ن ل س ج م ي و ك ل ا نقص ع ل ي ك م ن أ ب ا ء ا ل ر س ل م ا نثبت ب ه فؤادك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 فاعبده وتوكل, عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك ب غ ا ف ر عما تعملون الله, الله اكبر ل ل ه أ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 و ا ل ش موسوعه س ا ل ق م ر ر النابلسي د للعلوم ي ا ل ا س ل ا م ي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم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 إ ن ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أ و اطرحوه أ ر ض ا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قال أ ل ق و غيابة س و ع ه النابلسي ق ا ل ا أبانا للعلوم الاسلاميه ل و ن أ ه ن ت ع ويلعب وإنا ل لحافظون قال إني ليحزنني إني تذهبوا شركه الهدى شركه ا دعويه ن أ غير ر ب ح إنا ه ذات ل مضمون ا ج ل م ا ل ل ه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 غير ا ل م و و ب عليهم ل ا ا ل ض الله ي ن آمين ف م ا ذ ب و ا به وأجمعوا أن ج ع ي ل و و و ه في غيابة الجب أ ح ي ن ا إليه ى وجاءوا موسوعه ا النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ذ ه اسماء الله ا ل ح س ن ا صادقين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 و ى الله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتروا من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا, عسى أن ينفعنا او نتخذه ولدا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 و غ ل ق ت ا ل أ ب و ا ب و ق ا ل ت ه ي ت ل ك ق ا ل م ع ا ل ل ه إنه ربي أحسن م و ا إنه ل ا ي ف ل ح ا ل ل ظ ا م و ولقد ن ه م ت به و ه م ا ء الله ر ا ل ح س و ء إنه م ن عبادنا المخلصين و ا س ت ب ق ا ل ب ا ب وقدت دور قميصه من ل ف يا س ي د ه ا ل د ى ا ل ب ب ا ق ا ل ت م ا جزاء من أراد من أ ب ه ل ا س ل ا أن ي س ج ن أو عذاب أليم عذاب قال ه ي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أ ه ل ه ا إ ن كان قميصه قد من قبل فصدقت, فصدقت وهو من الكاذبين و إ ن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن, إن كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين الله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 ق ا م و س و ة ع ي النابلسي م د ي ة ل ل ع ا و د ف م الاسلاميه عن ن ف ه شغفها قد حبا إنا ن ر ه ا ل ا لما سمعت بمكرهن أ ر س ل ت إ ل ي ه ن واعتدت لهن متكئا و آ ت ت كل و ا ح د ة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما ر أ ي ن ه أ ك ب ر ن ه وقطعن ايديهن وقلن ح ا ش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا من هذا الا ملك كريم قالت اذالكن الذي لمتن لي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين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 م ا علمني ملة إني ربي تركت ق و م م لا ي ؤ ن و ن ب ا ل ل ه وهم ب ا ل آ خ ر ر ة هم ك ا ف و ن و ا ت ب ع ت م ل آبائي إبراهيم إ و س ح ا ق و ي ع ق و ب م ا كان ل ن ا أن نشرك ب ا ل ل ه م ن ش ي ء ذلك م ن علينا فضل الله و ع ل ل ى ا ا ن س و ل ك أكثر ن ا ل ن ا س ل ا ي ش ك و ن ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا أ س م ا ء س م ي ت ه ا وآباؤكم أنتم وأباؤكم أ م ا أحدكما ف ي س ق ي ر ب ه خ م ر ا و أ م ا ا ل آ خ ر ف ي ل ب ف ت أ ك ل ا ل ط ي ر م ن رأسه قضي ا ل أ م ر ا ل ذ ي ف ي ه ت س ت ت ف ي ا و ق الله ل ذ ي ظن ن أ ن ا ل ح س ن ي عند ربك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 ي و س و ع ه ا ل ص د ي ق أ ف ت ن ا في س ب ع بقرات س ا ن ي أ ك ل ه ن س ب ع عجاب وسبع س ن ل ا خضر و خ م ا ب س ا ت ل ا م ي أرجع إلى ا ل ن الله س ع م ي ع ل م و ن قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا, الا قليلا مما ت أ ك ل و ن ثم ي أ ت ي من بعد ذلك سبع شداد ي ا ك ل ما قدمتم لهن إ ل ا قليلا مما تحصنون ثم ي أ ت ي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين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 إن النفس أ م ب ا ل س و ء إ ل النابلسي ما رحم ربي للعلوم إن ربي ا إنك الاسلاميه مكين ن ي إني حفيظ ي ع ل موسوعه النابلسي ل ي ع ل و م الاسلاميه اسماء الله الحسنى الله. الله اكبر السلام عليك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 فصل ربك وانحر إ ن شانئك هو ا ل أ ب ت ر الله الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك ا ل ح م د الله, الله ل ف ض ي ل الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل س ر ا ا ل ل س م عليكم و ر ح م ة الله ا ل س ل عليكم ا م و ر ح م ة ا ل ل ه ا ل ل ه أكبر ا ل لله ب ا ل م ي للعلوم ر ي الاسلاميه ي ك و ك ن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكل هو أحدا س م ع اللَّهُ من رَبَّنَا لِمَنْ حَمِدَكُ و ل الْحَمْدُ ك ا ل ل ه م لك ا ل ح م د كله ولك ا ل ش ك ر ك ل ه و إ ل ي ك يرجع ا للعلوم أ م ر ك ه ى نيته س ر ه فأهل أنت أن ت ح د تعبدك وأهل وأنت أنت أن ا ل ل ه ا ل ر ؤ و ف ا ل ر ح ي م اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حمدا لا ينبغي إ ل ا لك لك الحمد حمدا لا ينبغي الا لك لك الحمد ح م د لا اجر لقائله إ ل ا رضاك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 اللهم إ ن ا ن س أ ل ك إ ي م ا ن ا لا يرتد ونعيما لا ينفد و ص ح ب ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أ ع ل ى جنات ا ل خ ل اللهم يا من يعلم يا ا من م ض ئ ر الصامتين اللهم يا من يعلم ضمائر الصامتين يعلم من ويا ب ا ل م ل ك حوائج السائلين اقض حاجاتنا وحقق أ م ن ي ا ت ن ا وتقبل نياتنا يا رب العالمين يا من يعلم سرنا وعلانيتنا اللهم يا جابر كل ك س ي ر اللهم يا جابر كل كثير يا من عليه العسير يسير حاجتنا إ ل ي ك كثير و أ ن ت يا مولانا بها عليم وخبير ن س أ ل ك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم و ن ع و د بك من الشر كله عاجله واجله م ا علمنا م ن ه و م ا ل م ن ع ل نسألك م ي ا ر ب ن من ا ك ل خ ي ر خزائنه بيدك و ن ع و د بك م ن ك ل شر ا س ل ا ب ي د ك ي ا رب ا ل ع الله م ي ن ا ل م ي ا قوة ا ل م س ت ن ص ر ي ن ويا غوث المستغيثين ويا عياذ المستعيذين يا أ م ا ن الخائفين يا ق و ة المستنصرين عبيدك قد مسهم الضر في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أ ن ت أ ر ح م بهم اللهم أ ن ت أ ر ح م بعبادك الخلق خلقك و ا ل أ م ر أ م ر ك والكل في قبضتك اللهم ارحم أ ن ي ن الصغار وبكاء النساء الثكالى اللهم ارحم الشيوخ اللهم أ ن ت أ و ل ى بهم اللهم أ ن ت أ ر ح م بهم اللهم ارحم رهابهم اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم يا ناصر المظلومين انصرهم اللهم ارحمهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم ارحم تلك الدماء التي أ ر ي ق ت وتلك الانفس التي أ ز ه ق ت يا رب العالمين ن س أ ل ك أ ن ترينا في أ ع د ا ئ ك عجائب قدرتك اللهم قتلهم شر مقتل اللهم فرق جمعهم شتت شملهم جمد الدماء في عروقهم اجعلهم ع ب ر ة للمعتبرين يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات و ا ل أ ر ض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 اللهم أ ط ل عمره و أ ح س ن عمله اللهم أ ع ظ م جزاءه اللهم اعظم ج ز ا ء واجز عطاءه يا رب العالمين اللهم ارحم جميع م و ت المسلمين الذين م ح ت ت ر ا ب محاسن وجوههم اللهم إ ن ا ندعوك لهم ونتضرع إ ل ي ك من أ ج ل ه م اللهم من كان منهم محسنا فزده فرحا وسرورا ومن كان منهم مسيئا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 والجبين ا ل أ ز ه س و ع ل ل ى آ ه و أ ص ح ا ب ه ا ل س ا د ة ا ل غ ر ل و م ن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم ا ل د ي ن